بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا الشمس كورت و إ ذ ا النجوم انكدرت و إ ذ ا الجبال سيرت و إ ذ ا العشاء ابطلت و إ ذ ا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب كتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنه أ ز ل ف ت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوائر ر كنس والليل اذا عسعس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 لمن شاء منكم أ ن يستقيم وما تشاءون إ ل ا أ ن يشاء الله رب العالمين